سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ الذين هم يُرَاءُونَ ويمنعون الْمَاعُونَ